رتل فقد رفع الدعي الصوت في فسط وجمل رتل فإنك لم تزل في زحمة الأخطار مرجل رتل كتاب الله في شوق وهلل في الله أتلو بخشوع مستكيم فتحا قلبي وفكري سائلا ربي يقين بكتاب الله اتلو بخشوع مستكين فتحا قلبي وفكري سائلا ربي بكتاب الله اتلو بخشوع مستكين فتحا قلبي وفكري يقين انه القران نور وبه تسكن الحياه مبلح من انشرا فيه إنه نهج الاله إنه نور وبه تسكن الحياة مفلح من سر فيه انه نهج الاله افتحوا لي الاكبابا وازروا زر الاسد واملئوا القلب سنا واملئوا الروض نور افتحوا لي الاكبابا وازروا زر الاسد واملئوا القلب سنا واملئوا الروض نور لك يا ربي ولائي كل صبح ومساء ولك الشكر جزيلا أنت يا رب رجاء لك يا رب ولائي كل صبح ومساء ولك الشكر جزيلا أنت يا رب رجاء بكتاب الله أتلو بخشوع مستكيم فتحا قلبي وفكري سائلا رب يقيم بكتاب الله أتلو بغشوع مستكين فتحا قلبي وفكري سائلا رب اليقين إنه القرآن نور وبه تسكو الحياة مظلح من صر فيه إنه نهج الإله إنه القرآن نور وبه تسكو الحياة مظلح من صر فيه إنه نهج الإله سنة الهاد طريقي فهي للقلب سرور وهي منهاج حياتي وهي للليل بدر سنة الهادي طريقي فهي للقلب سرور وهي منهاج حياتي وهي للليل بدر ارفع المصحف واعلم اننا المجد التريد وارفع الصوت وانشد ربما اجد النشيد ارفع المصحف واعلم اننا المجد التليد وارفع الصوت وانشد ربما اجد النشيد بجن واجتهاد نبلغ الأفق البعيد سيفنا ما الشديد بجهاد واجتهاد نبلغ الأفق البعيد سيفنا ما زل يغيض ظلمه الشديد, الشديد فبعز قد مضينا وغدونا الآتية وارتقينا بمضائ ثم عدنا أدقيا فبعز قد مضينا وغدونا الأقياء وارتقينا في كتاب الله اتلو بخشوع مستكين فتحا قلبي وفكري سائلا ربي يقين في الله اتلو بخشوع مستكين فتحا قلبي وفكري سائلا ربي يقين انه القرآن نور وبه تسكن الحياه مفلح من سر فيه انه نهج الاله انه القران نور وبه تسكن الحياه مفلح من سر فيه انه نهج إنه القرآن نور وبه تسك الحياة مبلح من صار فيه إنه لهج العرب القرآن نور وبه تسكن الحياة مبلح من إنه لهج